بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة والتي هي بعنوان اللحظات الحاسمة عند الموت للشيخ إبراهيم الفارس والآن نترككم مع هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد انطلقت سيارة فارهة فيها ثلاثة من الشباب بسرعة عالية متجهة من الرياض إلى المنطقة الغربية كانت الموسيقى تصدح بكل قوة والمغني الغربي يصرخ بكل شدة وثلاثة من الشباب يصفقون جذلين فرحين واستبشرين بسماعهم لمغنيهم المحبوب وفجأة حصل ما لم يكن في الحسبان في منطقة قريبة من حلبان تنقلب السيارة وتتدحرج مرة تلو أخرى ثم تتوقف تقدم سيارة الإسعاف مسرعة تحمل المصابين كان أحدهم ألا وهو قائد السيارة مصابا إصابة شديدة حمل على نقالة الإسعاف ركب صاحبيه بجانبه ركب أحد رجال الأمن معهم اتجهت السيارة منطلقة, منطلقة راجعة إلى أقرب مستشفى ولعله مستشفى القوائية كان هذا المسجى يتنفس بصعوبة الدم يغطي وجهه يغطي عيناه يغطي كل جسده في اعتبار قوة الإصابة بدأ هذا الضابط ينظر إليه بشفقة بحنان لأنه يرى فيه إصابات تكاد أن توصله إلى النهاية وفجأة يبدأ التنفس يزداد صعوبة ويتغير فيحس الضابط بحكم المعاشرة والمعايشة لمثل هذه الحالات أن هذا الرجل يلفظ أنفاسه الأخيرة بدأ يلقنه الشهادة عرف اسمه من صاحبيه يا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله يرددها مرات ومرات لأنه يعلم طول المصطفى عليه السلام من كان آخر كلامه في هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة رفع هذا المسجأ عينين ذابلتين إلى هذا المتحدث ركز النظر شدد النظر ثم فجأة الكلام يتردد ويتكرر يا فلان قل لا إله إلا الله وفجأة يقول إنني في سقر يا فلان قل لا إله إلا الله إنني في سقر يا فلان قل لا إله إلا الله إنني في سقر ثم يغمض عينيه ويسقط رأسه بعد ارتفاعة بسيطة يطأطئ الظابط رأسه لقد كان مشهدا مريعا مخيفا لأول مرة يرى مثل هذا المشهد التفت إلى صاحبيه بسرعة وقال ماذا كان يصنع زميلكم قالوا والله لا نعلم قال كان يصلي قالوا لا والله ما كان يعرف الصلاة قط وما كنا نعرف الصلاة قط عند ذلك استمع هذا الضابط إلى الكون يردد قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين إذن كانت لحظة حاسمة لحظة حرجة لحظة دقيقة حددت المصير وبينت النهاية لهذا الشاف موقف آخر ولعل المواقف التي ستتردد كلها مواقف موثوقة مذكورة على ألسنة إما علماء أفاضي القدماء وإما علماء معاصرين شاب نشأ في فساد وضلال درس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تخصص لوهة انجليزية تخرج من هذا التخصص عمل في بكرومين ترقى درجات في هذه الشركة كان يمضي جل وقته في لعب في لهو في ظلال في فساد ولكن الله سبحانه وتعالى هيئ له سبل الهداية وبين له طريق الحق فالتزمه وتمسك به وتشبث به فأراد أن يكفر أن يعوض عما أمضاه من ساعات طوال بل من أيام كثيرة بل من سنين عديدة في مجال الفساد صار يعتكف الخميس والجمعة بالحرم. ولكن هذا لم يشبع ومعه الإيمان قرر قرارا ونفذ هذا القرار اتجه إلى أفغانستان جاهد بعد أن أخذ إجازة الاستثنائية من عمله ثلاثة أشهر عاد بعد ذلك وهو في شوق للعودة مرة أخرى في السنة الثانية ذهب إلى أفغانستان جاهد ومعه زوجته تعلم وتدرس وتربي وفي السنة الثالثة ذهب لوحده دخل في معارك جلال أباد حارب حربا يريد بها الشهادة يريد بها الانتقال إلى الله سبحانه وتعالى وفعلا نالها ضربته قذيفة هاون تمزق جسده قطعة قطعة قدمت سيارات متعددة من سيارات المجاهدين حمل هذا الرجل وهذا الرجل ممن أعرف ومن معارفنا حمل هذا الرجل ولف في عمامته الأفغانية الكبيرة أركب في سيارة جيب عادت به السيارة إلى أقرب قرية آمنة كانت رائحة المسكي تفوح منه بشكل غريب وبشكل نفاذ دفن وأخذت العمامة قدم بها الشيخ عبدالله عزام رحمه الله إلى الرياض في زيارة الله ثم سافر بهذه العمامة كدليل وكبيان لوالده أخذ هذا الوالد هذه البشارة حفظها لديه أبقاها في حقيبة عنده كان الزوار الذين يزورونه وبالذات الأخص الذين لهم صلة قوية به كانوا يشمون رائحة المسكي بعد أن تفتح لهم هذه الحقيبة بعد مضي أكثر من سنة من مقتلي أو استشهاد هذا الرجل إذن لحظة حازمة ولحظة دقيقة ولحظة حرجة بينت النهاية وأوضحت المصير لهذا الشافر موقف آخر شاب نشأ في هداية وفي طاعة ولكن أهل الظلال وأهل الباطل وما أكثرهم وما أكثر ما يخططون وما أكثر ما يعملون وما أكثر ما يبذلون نجحوا في استمالته إليهم مال معهم وازداد ميلا انحرفت أخلاقه بل وانحرف فكره كان له أخ صغير بدأ يبذل ويبذل لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الأخ إلى جادة الحق وطريق الصوار ولكن هيهات هيهات إنك لا تهدي من أحبب مرض هذا الإبن هذا المنحرف أرقد في المستشفى فترة معينة ثم أعيد إلى منزله مكث في المنزل فترة وفي ليلة ما كان المرض قد ازداد عليه واشتده تحلق حوله والداه وأخوته طلب من أخيه الصغير في لحظة من اللحظات مصحف فرح هذا الأخ الأصغر فرحاً شديداً بهذا الطلب لعل هذا هو الطريق الذي بدأ يسلكه أخي ركض بسرعة بحث عن أقرب مصحف جاء به وهو مستبشر وهو مسرور وهو فرح وهو يبتسم وأعطاه لأخيه أخذه بين يديه يقلبه يمنة ويسرة ثم رفعه ودار به على أهله الذين يتحلقون من حوله وقال لهم أشهدكم يا أهلي أني كافر بهذا ثم أغمض عينيه ومات إذن لحظة حاسمة ولحظة حرجة ودقيقة حددت النهاية وبينت المصير لهذا الشاب شخص آخر جيئ به إلى مسجد الراجحي أو لعله جامع الزياب لا أعلم إنما الحادثة وقعت بهذه الصورة التي سأذكر لكم وتعرفون أن جامع الراجحي في الربوة وجامع الزياب في حي سلي كلها لديها إمكانية لتفصيل الموت جيئ بشاب جميل القسمات أبيض مشربا بحمرة وكان هذا الشاب قد مات في حادث كان عمره يتراوح بين الثالثة والعشرين إلى السادسة أو الخامسة والعشرين ادخل إلى المغسل بدأ أحد الشباب المتطوعين يغسله وكان معه أحد المعاونين وفجأة بدأ ينظر إلى وجه هذا الشاب إنه وجه جميل فعلا لكن هذا الوجه بدأ يتغير بدأ يتغير تدريجيا من البياض إلى السمرة والسمرة تزداد والتزداد حتى اسود وجهه تماما وصار كالفح ارتاع هذا الرجل لقد كان متبرعا إنه لأول مرة أو للمرة الثانية يشارك في تغسيل ميت خرج من المغسلة وهو في أشد حالات الخوف الجسد أبيض الوجه أسود سأل عن ولي أمر هذا الشاب قيل له ذلك الرجل الذي يقف في الركن الفلاني ذهب إليه مسرعا قال له أنت والده وإذا هو يدخن بشراهة قال وفي مثل هذا الموقف تدخن إنما قال ماذا كان يعمل ابنه قال لا أعلم قال كان يصلي قال لا والله ما كان يعرف الصلاة قط قال فخذ ابنك فوالله لا أغسله في هذه المغسلة حمل ولا يعلم أين ذهب به إذن لحظة حاسمة وحرجة ودقيقة حددت المصير وبينت النهاية كذلك لهذا الشاف رجل آخر يسكن في منطقة الملز بالقرب من كلية أصول الدين في مسجد من مساجدها كان, إماماً أو كان مؤذنا للمسجد وكان يؤذن في المسجد قبل, ما قبل إن شاء ما يسمى بوزارة الحج أي منذ زمن بعيد كبر في عمره وكان يمضي وقته في قراءة القرآن وفي القيام بالمسجد وفي الأمر بالمعروف في الأسواق القريبة في شارع الأمير عبد الله وما جاوره عند ذلك قرر بعض جماعة المسجد أن يطرحوا عليه اقتراحا في أن يترك هذه العملية أو هذا العمل إراحة له باعتبار أنه بلغ من العمر ما بلغ ذهبوا إليه وطرحوا عليه هذه الفكرة لكنه أجابهم بإجابة صارمة حازمة قال لهم والله إن, إن الأذان في يسير في دمي ولا أستطيع أن أتخلى عنه فإذا كان قصدكم الراتب فخذوا الراتب لا أريد منه قلشا واحدا لكن اتركوا لي الأذان قالوا والله ما هناك ولكننا أردنا أن نريحا استمر. في عمله كانت زوجته كفيفة وكان يسكن مع قريب له استمر فترة من الزمن ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان لقد قرر هذا القريب الانتقال إلى مكان بعيد في حي السلام ولابد أن ينتقل هذا الرجل الكبير وهذا وللمعلومية كذلك فقد كف بصر هذا الرجل فصار كفيف وزوجته كفيفة فرفض هذا الكفيف أن ينتقل وأصر هذا القريب أن ينتقل معه باعتبار أنه لا يمكن أن يعيش لوحده وفي النهاية اتفقوا على حل وسط ألا وهو أن يقوم أحد أقرباء هذا الكفيف أو أي أنسان يسكن معهم بتوصيله إلى المسجد قبيل آذان الظهر ويعود لأخذه بعيد آذان العشاء يمكث في المسجد وهو كفيف الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ذكر وفي طاعة وفي عبادة وفي القيام بمهمة الأذان أصيب بمرض أقعده الفراش وهذا المرض كان مرضا جعله لا يستطيع الحركة يلقم يأخذ ما تحته من قادرات وغير ذلك وفي ليلة من الليالي يقول أحد الصالحين الذين كانوا يسكنون معه يقول في ليلة مظلمة في وسط الليل استيقظ وطلب مني أن أدله على دورة المياه فقلت له إنك لا تستطيع فأنت مقعد أنت كبير أنت مريض قال أقول دلني على دورة المياه فنهض كأحسن ما يكون النهوض أخذت بيده ذهبت به إلى دورة المياه توضع كأحسن ما يكون الوضوء ثم انطلق على وجهه إلى صالة البيت اتجه إلى القبلة وهو كفيف بدون علم مني وبدون تدليل أو دلالة مني ثم رفع صوته بالأذان كأحسن ما يكون الأذان ثم بعد أن انتهى أقام للصلاة كأحسن ما تكون الإقامة ثم سقط ميتا كانت لحظة حاسمة ولحظة حرجة ودقيقة حددت المصير لهذا الرجل وبينت النهاية كذلك له موقف ثالث أو رابع أو خامس ذكره شيخ الإسلام أو شيخ ابن القيم رجل شاب يعمل في أذان أو في الأذان أو يقوم بمهمة الأذان في أحد المساجد وكان يصعد المنارة في كل, كل, كل فرض لأداء ما أوجبه الله عليه ولكنه لم يلتزم بالنهي الشديد فيما يرتبط بغض البصر فكان يطلق لبصره العنان يقلبه يمنة ويسره وكانت المنارة تعلو البيوت فنظر في لحظة من اللحظات إلى بيت وإذا تلكم الفتاة جميلة في شكلها جميلة في هندامها ولم تكن متسترة باعتبار انها في حرزها في بيتها في مأمنها أخذت بلبه وسلبت عقله أكمل الأذان بصعوبة عرف موقع البيت نزل مسبعاً اتجه إلى البيت عرف أن هذا منزل رجل النصراني رجع إلى المسجد أكمل الصلاة بصعوبة دخل البيت تزيى بأحسن الأزياء ثم دخل على هذا الرجل بعد أن طرق الباب واستأذن ولم تكن هناك حشمة باعتبار أنهم لا يقون بالا للحشمة دخل رأى البنته وإذا هي أجمل مما رآها من بعد عندما رآها عن طرب جلس وطلب من صاحب بيتي أن يتزوج من هذه البنت لأنه علم أنها لم تكن متزوجة قال له صاحب البيت لا نستطيع أن نزوجك باعتبار أنك لست على ديننا فإذا كنت على ديننا فلا مانع من أن نعطيك ما تريد خرج وهناك صراع هائل صراع رهيب بين العاطفة وبين العقل صراع هائل يعيش في داخله هل يترى يضحي بدينه لسبيل هذه الفتاة الجميلة أم يصمد على دينه ويتمسك به ويفقد هذه الدرة التي لم يرى أحسن منها وفي النهاية تغلب الهوى تغلبت النفس فذهب إليهم وقال ليس عندي مانع وفي قرارة نفسه أنه سيعود إلى الإسلام بعد أن يضطر بها قالوا له لا والله إلا بعد أن نختبره بعد أن تعيش معنا فترة من الزمن ولعل هذه الفترة التي تحدث عنها ابن القيم كانت فترة ضعف للأمة الإسلامية بحيث لم يكن هناك إمكانية لإقامة حد الردة على هذا المرتد طالما ليس عندي مانع اتجه معهم إلى كنائسهم بدأ يرعى الخنازير لبس الزنار استخدم كل العبادات التي يستخدمونها أكل ما يأكلون وشرب مما يشربون ترك الدين جملة وتفصيلا عندما وثقوا منه قالوا له وكان يحثهم دائما قالوا له إن موعد الزواج الليلة اتجه إلى منزله وبدأ يتجهز ويجهز ما استطاع تجهيزه ثم صعد إلى من إلى سطح بيته بدأ ينظم بعض الأشياء كان سطحا خربا وكان رجلا قد تعب من التنظيم والترتيب أراد أن يتكع على الجدار قليلا اتكع على جدار جدار كان مهترع جدار كان ضعيف البنية وعندما اتكى عليه سقط الجدار وسقط الرجل وكانت النهاية فمات على دين النصرانية وكانت لحظة حاسمة وحرجة ودقيقة حددت المصير وبينت النهاية لهذا الشاب كذلك لعل المواقف كثيرة جدا ومتكررة ولكن الوقت ربما لا يسعف لذكرها كلها فندخل في نقطة أخرى من النقاط التي لا بد أن يعلمها كل مسلم تلكم النقطة هي أن كل فرد على وجه هذه الأرض لا يمكن أن يعدوا واحد من هذين الطريقين إما أن يختم له بخاتمة حسنة وإما أن يختم له بخاتمة سيئة ولا, ثالثة ط... ولا طريقة ثالثة غير هذين الطريقين فانظر يا أخي إلى أي هذين الطريقين تسلف وأي هذين الطريقين تمشي معه قد يسأل سائل وقد يطرح سؤالا يترى ما هي الوسائل وما هي الطرق وما هي الإمكانات التي إذا بها وسرت عليها فأنا أو فأظهر بالطريق الذي يدلني والذي يرشدني إلى النهاية السعيدة التي تجعلني ممن نكرت بعض من قصصهم قبل قليل ولعل, ولعل ليحضرني الآن قصة قريبة وحديثة جدا ولو كانت يعني نوع من الجملة الاعتراضية كنت قد ألقيت يعني محاضرة أو هذه المحاضرة بالأحرى في منطقة قبل فترة أو في العطلة الصيفية وسبحان الله العظيم كان او كانت الفترة التي القيت فيها هذه المحاضرة قبلها بيومين بالأحرى قد حصرت حادثة في هذه المنطقة تدل على حصن الخاتمة عرفها كل أهل القوائية والمناطق المجاورة لها يقولون أن هناك سيارة فيها رجلين ومرأة اتجهت من القوائية إلى قرية القريبة من القرى في تلك المنطقة وأصيبت هذه السيارة مع سيارة الأخرى بحادث تصادم وجها لوجه احترقت السيارة الأولى التي تحمل الرجلين والمرأة جاءت وسائل لطفاء والإسعاف وقد رأيت السيارة وأخرجوا الجثث المحترقة كانت الجثث محترقة تماما ليس فيها شيء يميز هذه الجثث أبدا حملت ودفنت وقبيل الدفن فقد أهل المرأة يد المرأة قالوا بعد أن جهزت للدفن لم تغسل طبعا باعتبار عدم إمكانية التغسيل قالوا إن يد المرأة غير موجودة اتجهوا مرة ثانية إلى السيارة فتحوها فتشوا فيها ووجدوا يد المرأة منقطعة من علو الكتف وإذا هي لم تتعرض لأي أثر من آثار الحريق وإذا هي قد ضمت أصابعها بهذه الكيفية ورفعت أصبع الشاهد بهذه الطريقة يقولون أغلب أهل القوائية رأوا هذه اليد بهذه الصورة يقولون ذهبنا لنسأل عن هذه المرأة فقالوا لنا إنها امرأة صوامة قوامة تمضي الليلة في قيام وتمضي النهارة في صيام وكانت خاتمة حسنة لهذه المرأة إذن هذا المنهج وهذا السبيل وهذا الطريق لا بد له بنعمل ولا بد له من بدل وهو مصطلح على تسميته بالأسباب المؤدية إلى حسن الخاتم الأسباب كثيرة ومتنوعة ومتعددة لكن يمكن أن تحصر في الأسباب التالية سأستارضها بشيء من الإيجاز مع بعض التعليقات اليسيرة إن كان هناك تعليقات أولا تذكر الموت وما بعد الموت باستمرار نحن وللأسف الشديد ليس لدينا أي جانب من جوانب التذكر المرتبط بالموت وما بعد الموت وما في الموت وما حول الموت ليس لدينا أي اهتمام بذلك باعتبار الانشغال المستمر بالدنيا الذي جعل كل حياتنا تمضي في هذا الجانب وربما يكون الإنسان مشتغلا بأمور قد حتى عليها الشرع ولكن الأصل في ذلك أن يخصصه ولو جزء يسير من وقته لتذكر الموت وما بعد الموت باستمرار إن تذكر الموت يجعل الحياة هينة بالنسبة للإنسان يجعل قيمة هذه الحياة تنحدر تدريجيا حتى تصل الى لا شيء بالنسبة لهذا الإنسان حتى يصل به الأمر إلى أن يرى هؤلاء التجار وهؤلاء الأغنياء وهؤلاء الفساق ممن أنعم الله عليهم بالنعم الهائلة من ملك ومن سلطان ومن وزارة ومن غير ذلك ينظر إلى هؤلاء على أنهم قد ابتلاهم الله ببلية عظيمة لكنهم لم يحسنوا التصرف فيها ستهون عليه القضية ستهون عليه المسألة بل وتذكر الموت يجعلك أيها الإنسان تعمل باستمرار يذكر عن أحد الصالحين أنه قد حفر قبرا في منزله وكان يرقد في هذا القبر إذا أحس بضعف يرقد في قبره ثم يبدأ بعد أن يغطي هذا القبر بغطاء قوي يبدأ في التذكر يا نفس أو يخاطب نفسه بالأحرار يا نفس ماذا تتمنيين يا نفس ماذا ترغبين يا نفس ماذا تريدين فتجيبه أريد أن أصلي ركعتين أريد أن أتصدق, أتصدق بذرهمين أريد أن أفعل وأفعل فيقول الطريق أمامك مفتوح والباب أمامك واسع يخرج من قبره وقد ازداد قوة ازداد إيمانا يا ترى هل طبقنا هذا هل ذهبنا إلى المقابر هل زرنا المقبرة هل جلسنا على شفير القبر هل مكث أحد منا لوحده بجانب قبر يتفكر ماذا يلاقي صاحب هذا القبر هل دخل أحد منا في القبر لوحده هل رقد فيه لوحده هل غطى على نفسه كلنا لم يفعل ذلك وللأسف الشديد إلا من رحم الله لماذا يا ترى هذا الموقف يجعل إيماننا يزداد ونحن نعيش في وقت وللأسف الشديد قست فيه قلوبنا قسوة عجيبة وصرت فيها الأمور إلى أن هذه القلوب ربما تفوق الحجارة في القسوة وفي الشدة لماذا لا نرققها لماذا لا نلينها بماذا يا ترى بهذا العمل وبغيره من الأعمال أما السبب الذي يليه فهو زيارة المقابر وتشييع الموتى وتغسيل هؤلاء الموتى كذلك تغسيل الموتى وتشييع الجنائز هذه القضية مع زيارة المقابر قضية فلا بد أن تذهب إلى المقبرة وتجلس فيها لتتفكر تنظر من يأتي ومن يخرج تتفكر في موقف هؤلاء كان هذا الرجل وزيرا يقود وزارة, وزارة كاملة فيها آلاف الموظفين أمره مطاع ونهيه مطاع ومع ذلك لا قيمة له في هذه الحالة هذا الظابط كبير قائد سرية كبيرة ومع ذلك انتهى لا قيمة له لماذا يا ترى لأن القيمة في العمل فإن كان قدم خيرا فهو الذي سيجد وإن كان غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله وقد يكون تغزين الموتى له دور في ذلك بل وقد ترى موقفاً من مواقف حسن الختام أو من مواقف سوء الختام وأن تجالس بل وربما تجلس بجانب رجل يحتضر فربما يكون لهذا الاحتضار دور في إنماء الإيمان وتقويته في قلبك بعد أن أوشك على الموت والاندثار كان هناك رجل في المستشفى المركزي كنت بجانب الوالد كان مصاباً بكسر في حوضه وكنت بجانبه وكان في الغرفة المجاورة لنا رجل كان يبدو عليه لا أقول ما خير إنما ربما أقول سماء شر وفي ليلة من الليالي وفي آخر الليل بدأ يصرخ هذا الرجل ذهب إليه الأطباء لم أكن موجوداً لكن حدثني المرافقين الكثيرون الذين كانوا في ذلك الوقت كانت النوبة ليست عليه في مرافقة الوالد فقالوا لي أنه عندما بدأ يحتضر كان أحد الأطباء الصالحين الطيبين كان معه الأكسجين وكان يحاول أن ينقذ حياته فعندما وجد أن لا فائده ولا نتيجة بدأ يلقنه الشهادة فكان يقول وللأسف الشديد بصوت عالي هرأ الحب سكارا مثلنا في الغرفة يصرخ بكل قوة بكل شدة يقول هذا الطبيب يقول هؤلاء هذا المرافق ومعه مجموعة يقولون والله لقد ارتسمت الصورة في أذهاننا ولن تزول أبدا صورة هذا الرجل إذن جلوسهم بجانبه أعطاهم دفقة إيمانية قوية ارتسمت في قلوبهم ولن تزول ولن تضيع بمشيئة الله تعالى أما الموقف الذي يليه فهو أو السبب الذي إذا اتبعه الإنسان مع أسباب أخرى أحسن الله له الخاتمة هو الابتعاد عن مقسيات القلوب ومقسيات القلوب كثيرة مقسيات القلوب كثيرة ولعل الحديث عنها يطول ويطول ولكن أبرز مقسيات القلوب في هذا الزمن في هذا الوقت بالذات هي وسائل الاعلام بصورها بأشكالها بأنواعها المتعددة المتكررة من فيديو وسينما وتلفاز وغناء وصحافة ومجلات وغير ذلك مما هو موجود لدينا عندما يعكف الإنسان عليه باستمرار بشكل متتابع بشكل مستمر فإن قلبه يميل معه وقلبه يحب هذا الشيء ثم بعد ذلك يلتصق به التصاقا لا ينفك عنه حتى يوم القيامة لأن من أحب شيئا بُعث عليه ومن بعث على شيء من أحب شيئا مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فهذا الرجل الذي يعكف على الغناء أو محبة الغناء أو على الأفلام أو على أو على سيترتب على ذلك أن هذا الرجل سيدمر نفسه وقد يدمر حياته ويدمر إسرته عندما عكف على هذه الوسائل وهذا المجال أو مجال الدخول في وسائل الإعلام ربما أقول ليس هذا وقته ولعل هناك من هو أقدر مني ممن يستطيع التحدث عن ذلك الشيء ومناقشة هذا الشيء أما الذي يليه فهو الارتباط بالصالحين الارتباط بالصالحين هذه أو هذا السبب سبب مهم جدا لمعرفة الإنسان أو ليسير الإنسان على طريق صحيح ليختم له بخاتمة حسنة ان شاء الله لماذا يا ترى؟ لأن الإنسان عندما يساير الصالحين ويحب الصالحين ويعيش مع الصالحين فأنه في المقابل سيسايرهم في تنقلاتهم في تحرفاتهم في أعمالهم في تصرفاتهم وكل هؤلاء يسيرون على الهدى وعلى طريق الحق فسيكون مثلهم إن شاء الله هذا هو الأصل هذه القضية ولعل هناك قصة تحضرني حول هذا الجانب وهي من القصص يعني اللطيفة المعاصرة بما يرتبط بالارتباط بالصالحين وآثاره في أو على النفس وعلى الأسرة كان هناك رجل أو بالأحرى كان هناك مدرس مرحلة ابتدائية يحدثنا ونحن مجموعة في جلوس في أحد المجالس يقول هناك موقف غريب مرة عليه يقول بجانب المدرسة التي كنت أدرس فيها قصر ضخم جدا لأحد التجار وكان هذا القصر الضخم العالي الأسوار دائم الإنارة يقول كان مجهولا مجهول الهوية من كبره ومن اتساع ردهاته يقول كان هذا القصر يسكنه بعد يقول تعرفنا على هذه القضية بعد أن درس أحد أبناء, هذا أحد ابناء القصر في مدرستنا يقول كان صاحب هذا القصر لا يصلي ولا يعرف من الإسلام إلا الإسم فقط هو وزوجته وأبناءه الصغار الذين طبعا لا تكليف عليهم بلغ أحد الأبناء سن المدرسة بدأ هذا الأب يتردد هل يا ترى يدخل هذا الإبن بالمدرسة الحكومية الملاصقة لبيته المدرسة التي تمتاز بمزايا عجيبة فيما يرتبط بسوء البنيان ما يرتبط بسوء التكيير وفيما يرتبط بضعف الخدمات أم ينقله إلى مدرسة, به إلى مدرسة أهلية من أفخم المدارس وأجمل المدارس المال لا قيمة له عنده لكنه بدأ يفكر المدارس الأهلية تحوي الغث والسمين والسم والغثى هو الغالب أما هذه المدرسة فقد لاحظ عليها ملاحظات جميلة فيها نشاط جميل الأساتذة الذين يدخلون ويخرجون كان يلحظهم كان كلهم من الصالحين كان يسمع إذاعة المدرسة في الصباح يسمع إذاعة المدرسة في الفسحة يسمع البرامج التي يربى عليها النشع بعد المغربي أو بعد العشاء أو بعد العصر وأخيرا عقد العزم على أدخال ابنه لهذه المدرسة دخل هذا الابن إلى هذه المدرسة في الأسبوع الأول يقول كان الطفل يخرج في الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف وفي الأسبوع الثاني بدأ يمكت معنا كنا نصلي الظهر ما كان يعرف يصلي لا يعرف الركوع ولا يعرف السجود أخذته جانبا وطلبت منه أن يبين لي لماذا لا تعرف الصلاة؟ قال لم أذهب إلى مسجد القط أبدا؟ قال أبدا ألم يكن والدك يصلي؟ قال أبدا يقول فعقدت العزمة على أن أركز على هذا الشاب وأضغط عليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سببا لهذاية أسرته وفعلا بدأ يربيه شيئا فشيئا ويضغط عليه أحب الطفل المدرس بدأ يقلبه بدأ يحافظ على الصلاة في المسجد القريب الظهر والعصرة الظهرة في المدرسة العصر والمغرب والعشاء في المسجد لكن بقيت صلاة الفجر كيف يصل الفجر يا ترى وهو لا يوقظ لأنه لا يستيقظ إلا إذا أوقظ في الساعة السابعة أو السابعة أهلا ربع قرر قراراً وقد كان طفلاً ذكياً كما سأذكر لكم من حادثة عرضية بعد قليل طلب من والده أن يوقظه لصلاة الفجر قال له والده إنك صغير على الصلاة أصر الطفل ثم لم يوقظ وفي اليوم الثاني هدد بأنه إذا لم يستيقظ فانه لن يدرس وفعلاً أوقظ طبيل الذهاب إلى المدرسة بقليل بدأ يبكي بشده فلم يدرس في اعتبار أنه طفل مدلل لم يرغم على الدراسة وترك في البيت وفي اليوم الثاني نفذ التهديد وفي اليوم الثالث أوقظه الوالد الوالد وذهب به إلى المسجد للسيارة مكث الطفل في المسجد يصلي أما الأب وللأسف فكان في السيارة ينتظر تكررت العملية مرة ومرتين وثلاث وفي اليوم الرابع لم يستيقظ وفي اليوم الرابع لم يستيقظ فغاب عن المدرسة وكانت القضية واحدة بواحدة إن أيقظتني للصلاة درست وإلا فلا كان الأب في فترة المكوث بجانب المسجد يفكر من المعقول أو هل من هل من المعقول أن يكون هذا الطفل السادج هذا الطفل الصغير أفهموا مني أعقلوا مني أحسنوا إدراكا مني وكانت الخواطر تأتيه واحدة تلو الأخرى وأخيرا عرف أنه على طريق الخاطئ على طريق ظلال فهداه الله سبحانه وتعالى اهتدت الأسرة بكاملها بفعل هذا التصرف ممن؟ من المدرس إذن الأب عندما قرر أن يجعل ابنه في مدرسة فيها صالحين كان هذا سبيلا لهدايته إلى الحق ولعل الحكاية الطريفة حول هذا الطفل وهو الآن يدرس في الثالثة والرابعة ابتدائية الآن هذا الطفل يقول المدرس أخرجته في يوم من الأيام من الفصل لأنه لم يؤدي الواجه يقول فضربت زملائه بقي هو فطلبت منه أن يفتح يده لأضربه باعتبار أنه يستحق العقاب لعدم أدائه لواجب المادة فقال الطفل يا أستاذ لا تستطيع أن تضربني فيقول كانت كلمة هائلة من طفل صغير لماذا تحدي؟ قال لماذا؟ قال لأني صليت الفجر في جماعة وإمام المسجد الذي أصلي فيه حدثنا بعد العصر وقال عن الرسول عليه السلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي وأنا في ذمة الله فلا تستطيع أن تضربني كان عملاً ذكياً وقولاً سادجاً في نفس الوقت لكنه يدل على ذكاء عجيب وهذا الطفل الآن في الثالثة والرابعة وهو من أذكى أطفال هذه المدرسة أما الذي يليه من الأسباب المؤدية لحسن الختام فهي الكسب الحلال الكسب الحلال هذه الناحية أو هذه القضية وللأسف الشديد لم تلقى منا أي اعتبار ولعل الدخول فيها قد يؤدي إلى متاهة ويأخذ كثيرا من الوقت لكني أحصرها في جانبين اثنين أما الجانب الأول فهو جانب التنمية المالية المالية لأموال موجودة لدينا والجانب الثاني هو ما يرتبط بأكلنا وشربنا أما الجانب الأول فيما يرتبط بالتنمية المالية فكلنا يسعى إلى الحصول على المال وكلنا يتمنى أن يزداد هذا المال ويتكاذر وينمو وكلنا ربما يتمنى أن يكثر ماله ليكون مما يساعده على أصر في مجالات الخير وهذا كله خير إنما الهدف موجود لدينا جميعا في تنمية أموالنا لكن ما هو السبيل ما هو الطريق يا ترى لتنمية المال هذا الطريق وهذا السبيل هو الذي ضل فيه الكثير من الناس وللأسف الشديد فبدأوا يضعون الأموال في البنوك الربوية لتدر عليهم ربا لتعطيهم ربا تزداد الأموال بهذه الطريقة وبهذه الكيفية فيبدأ في تنمية جسده وتغذية جسده وتنمية أولاده وتربيتهم وتنشئتهم على مال حرام وسيترتب على ذلك وللأسف الشديد أن النار ستكون قريبة منه لأن أيما جسد نمى من سحت فالنار أولى به نحن ندعم بنوك الربا نحن ندعم البنوك الربوية في أموالنا لماذا يا ترى عندما أو لنفترض افتراضا سهلا وميسورا افترضوا أن لدينا في هذه الحارة أو في هذا المكان أحد البنوك الربوية ولنفترض أنه البنك الأمريكي هذا البنك يقوم بأموالنا يعمل بأموالنا لو سحبنا جميعا هذه الأموال من هذا الفرع وجعلناه قاعا صفصفا فأنه سيغلق أبوابه وسيجرجر أذيال الخيبة باحثا عن مكان آخر إذن نحن الذين ندعم ونحن الذين نشجع قد يقول قائل يا ترى أنا لا أأخذ الربا أنا أعطي أموالي ولا أأخذ عليها ربا نقول وأنت كذلك قد أحييت هذا البنك لأنك وضعت المال وجعلت التعاون على الإثم والعدوان هو الماثل أمامك باستمرار فدعمته وأيته وشجعته بهذه الكيفية وعن هذا الطريق إذن لابد أن يكون في ذهن كل منا منهج وطريق وهو أن يدعم هذه البنوك وأن لا يساهم فيها وأن لا يضع ما فيها حتى تستطيع أن تغلق الباب وتذهب وتولي ثم بعد ذلك ننشئ بأنفسنا وبقدراتنا بنوكاً إسلامية ولعل الله يسر فك قيد هذه البنوك وفتح المجال أمامها أما الجانب الآخر فهو جانب الأكل والشرب نحن لا نلقبالاً ماذا نأكل لا نلقبالاً إلى ماذا نأكل وإلى ما ماذا نشرب لماذا يترى ما هو السبب لأن قضية أكل الحلال والبحث عنه وابتعاد عن الحرام وترك هذا الجانب لم نلقي له بانا ولعلكم تعرفون الحديث ولو أن فيه ضعف لكنه مسنود بأحاديث أخرى عندما طلب سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة طبعا نحن نرفع أيدينا دائما اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أمثنا على الخاتمة الحسنة فياتر هل يستجاب لنا؟ سعد بن ابن عبد وقاص كان ينظر لهذا الجانب فطلب من الرسول أن يكون مجاب الدعوة فقال له عليه السلام أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة فهل أطبنا المطعم يا ترى أم أننا نأكل مما شئنا ونبحث عن أي شيء لنأكله بدون النظر هل هذا حلال أو هل هذا حرام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الرجل العظيم هذا الرجل الذي بنى للإسلام ذروة حطمناها بأعمالنا حطمناها بأفعالنا هذا الرجل طلب من أحد الخدم أن يأتي له بلبن من, من ابله الخاص أو من ناقته الخاصة ذهب ولم يجدها فوجد ناقة من ابل الصدقة حلب منها ثم أعطاها لعمر شرب منها شربة واحدة ولكن نفسه عافتها فقال له من أين جئت بهذا اللبن؟ قال من إبن الصدقة فحاول وبدل إلى أن استقاء هذا اللبن وألقاه عنه جانبا لماذا يا ترى؟ لأنه لا يريد جسده أن ينمو من حرام مع العلم أن لعمر عذر في ذلك في اعتبار أنه لا يعلم فكيف بمن يعلم وبمن يعرف الذي يليه من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة فهو إحسان الظن بالله تعالى إحسان الظن بالله تعالى هذه القضية من القضايا التي تغيب عن الذهن باستمرار لأننا في هذه الحياة عندما نلهو ونلعب وتأخذ الأوقات أو تأخذ الملاهي منا كل أوقاتنا وتأخذ الأشغال منا جل أو أهتماماتنا ننسى مسألة رحمة الله تعالى وعظم فضل الله تعالى وإن الله سبحانه وتعالى قد ادخر عنده رحمة تعادل تسع المية من الرحمة الموجودة على ظهر الأرض منذ خلق الله آدم إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها هذه الرحمة العظيمة عند الله وجهت وخصصت لعباده الصالحين هذه الرحمة ينبغي أن تكون دائما نصب أعيننا ودائماً أمامنا لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يظفر بها لكن مع الأخذ في الاعتبار أننا في هذه الحياة ينبغي أن نعي ونعلم أن كل فعل حسن فعلناه ربما لا يقبل منا ولذلك رؤية عن أحد الصالحين أنه قال والله ما كنا نخشى من عدم ما كنا نخشى من قلة العمل ولكننا كنا نخشى من عدم القبول وكان أحدهم يقول والله لو علمت أن الله قد قبل مني حسنة واحدة لما وسعتني الدنيا من الفرح لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين إذن ينبغي في هذه الحالة أن يكون حسن الظنب نصب عيننا باستمرار لكن لا يطغى ذلك فيجعل القضية كلها رجاء مستمر وليس هناك أي خوف من عذاب الله ومن عقاب الله ومن عدم قبول العمل ومن رد العمل علينا أو غير ذلك ولعل هناك رواية تذكر عن عمر بن الخطاب وهي رواية صحة فإنها تكتب بماء الذهر تقول هذه الرواية العظيمة أن عمر قال والله لو أن منادي النادى يا أهل المحشر أدخلوا الجنة كلكم إلا واحد أدخلوا الجنة كلكم إلا واحد إبليس، أبو جهل، أبو لهب، جميع الفجار والفساق أدخلوا الجنة كلكم إلا واحد لظننت أنه أنا هذا الواحد إذا منتهى الخوف ومنتهى الرهبة عند عمر بن الخطان ولو نادى منادن يا أهل المحشر أدخلوا النار كلكم إلا واحد الأنبياء والصالحين والأولياء لظننت أنه أنا هذا الواحد إذا منتهى الرجاء عند عمر بن الخطاب فتعادل الرجاء وتعادل الخوف عند عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الذي ينبغي أن نسير عليه باستمرار أما السبب الأخير من الأسباب المؤدية إلى حصن الختام فهو المداومة على العمل الصالح وإن قل هذا العمل فإن حب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل فلا بد لكل منه أن يجعل لنفسه غير الفرائض أعمالاً يقوم بها ويسايرها ويلتزم بها باستمرار ولو كانت قليلة لكنها دائمة فإن الإنسان إذا عكف على عمل ولعله قد يموت في لحظة إما وهو على هذا العمل أو بعد أن أتى هذا العمل بقليل باعتبار أنه يداوم على أعمال متنوعة فيقرأ من القرآن جزءاً أو قدراً معينة ويؤدي من الصلوات أو الركعات المسنونة جزءا معينة وله جلسات ذكر معينة وله وله فهذه كلها إذا ارتبط بها الإنسان وسار عليها والتزم بها سيجد فيما بعد صعوبة في تركها وسيجد أثر ذلك على نفسه وعلى حياته وسيجد ذلك وهذا أهم شيء سيجده إن شاء الله في آخرته وسيجده عندما يكون أحوج ما يكون إلى هذا العمل هناك بقي نقطة أو نقطتين في هذا الموضوع ولعلها ربما لو عرضت بشكل مفصل تأخذ جزءاً طويلاً من الوقت هذه المسألة هي علامات حسن الخاتم يترى قد يقول قائل هل لي أن أعرف هل مات فلان على خاتمة حسنة أو على خاتمة سيئة طبعا هذه القضية في علم الغيب لكن هناك علامات قد تخرج وتعطيك بعض الدليل وليس كل الدليل وتعطيك نوع من الرجاء وليس كل الرجاء في أن فلان أو فلان قد ختم له بخاتمة الحسن أولى هذه العلامات النطق بالشهادة عند الوفاة وهذه القضية قد يقول قائل إنها سهلة فإذا جاءن الموت فكون الإنسان ينطق بها هذا أمر ميسور هو أمر سهل وأمر بسيط ولكني أقول لك كما قال لك العلماء الذين سطروا هذه القضية في كتبهم إن النطق في لحظة الوفاة يرتبط بما عاشه الإنسان طوال حياته فعندما يعيش الإنسان مسألة, مسألة ما أو قضية ما ثم تأخذ عليه عليه كل لبه وكل وقته فإنه لا يتذكر في تلك اللحظة إلا هذه المسألة فعندما يأتيه من يلقنه الشهادة ويقول له يا فلان قل لا إله إلا الله لا يتذكر إلا هذه القضية ولعل ما ذكره ابن القيم من قصة حول هذا المعنى تعطينا الدليل كان هناك شاب ورث عن, عن والده مالا كثيرا بنى به قصرا ضخما وبدأ يتزين وتهيأ أمام هذا القصر ليتصيد من يمر بهذا القصر مرت به فتاة جميلة وسألته يا عبد الله أين حمام من جاب فقال لها هذا وأشار إلى بيته دخلت كشفت عن وجهها دخل خلفها رأى وجها جميلا أخذت بعقله أخذت بلبه عندما رأت أنها وقعت في الفخ رأت أنها لا تستطيع أن تنجو إلا بحيلة قالت كم كنت أتمنى أن ألتقي بشاب مثلك في جمالك وفي غناك لكن ألا ترى أن المجلس لا يحلى إلا بكذا وكذا وكذا وطلبت أشياء توقعت أنها غير موجودة في هذا المنزل فارح هذا الشاب بهذه الموافقة العجيبة من هذه الفتاه فخرج مسرعا إلى أقرب محل واشترى ما أرادت ورجع بحث البيت. كل أرجاء البيت كل زوايا البيت لكنه لم يجدها استطار عقله ذهب لبه في هذه الحالة لأنه فقدها فبدأ يخرج من البيت وهو يردد البيت المشهور يا رب قائلة يوماً وقد تعبت أين الطريقة إلى حمام من جابي يرددها في الأسواق جن عقله وهو يردد هذا كانت الأطفال أو كانت البنيات الصغيرات يخرجنا إليه عندما يرينه يمر في أو بجوار منازلهن ويرددنا هل جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب عندما اقترب موعد الأجل كان أهله يلقنونه الشهادة وكان يردد يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريقة إلى حمام من جابي لا يتصور عقله أن في هذه الدنيا إلا هذه الكلمة فيرفض قبول الشهادة وهذا هو واقع ذلك من الرجل الذي كان يغني لهذه المغنية الفاجرة أما السبب أو العلامة الثانية فهي الموت برشح الجبين يروى أن بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل ذهب لزيارة أخ له في منطقة خراسان ووجده في الموت ووجده يعرق وجد جبينه يعرق فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين إذن إذا رأيت رجلا في شدة البرد أو الحر أو غير ذلك يعرق منه الجبين فقط تجد حبات من العرق لقد رأيتها على أحد المتوفين في يوم ما ولم يكن هناك أي عرق على على خديه أو على الرقبة أو على المناطق حتى المناطق التي غطيت ببعض النحف لم يكن هناك أي عرق كان العرق على الجبهة فقط ولعل هذا دلالات أو فيها دلالة على حصن الخاتمة إن شاء الله أما الذي يليه من العلامات فهو الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة للمؤمنين بالذات ولعل هناك كفار يموتون ليلة جمعة ويوم الجمعة يصلى عليهم في الحرم النبوي أو المكي ويدفنون في البقيع ومع ذلك فهم كفار إنما المؤمن إن مات أو إذا مات في ليلة جمعة أو نهارها فلعل الله أن يختم له بخاتمة حسنة الذي يليه الرابع الاستشهاد في ساحة القتال أو الاستشهاد في الطريق إلى القتال وهذا فيه كذلك أدلة كثيرة لا مجال لذكرها الآن باعتبار الوقت فأنا أرى الأستاذ الدكتور ينظر إلى الساعة فأقول أن الاستشهاد في ساحة القتال او في الطريق إلى القتال هذا بدوره فيه دلالة على حصن الخاتمة إن شاء الله الذي يليه الموت أو موت المؤمن بأمراض متعددة إذا صبر واحتسب كالكوليرا والطاعون والسل وغيرها فقد ذكرت الأدلة الصحيحة في ذلك فيما يرتبط بداء البطني الذي ذكر الأطباء أنه الكوليرا الآن والطاعون والسل وكالموت غرقا أو هدما أو حرقا بالنسبة للمؤمنين هذا يرجى فيه أن يكون الشخص قد مات شهيدا ولعل الأنواع كثيرة ولكني أختمها بقول صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم أن مصطفى عليه السلام زار عبد الله بن رواحة وكان مريضا فجلس على طرف السرير وسأل سؤال وقال يا من الشهداء في أمتي فقيل له الذي يقتل في سبيل الله هو الشهيد فقال إذن شهداء أمتي قليل إذن شهداء أمتي قليل ثم عقب الرسول عليه السلام بأبي هو وأمي عندما قال أن الشهداء سبعة وذكر منهم المطعون المصاب بالطاعون والمصاب بالبطني والغريق والذي مات في الهدم ومات في الحرق والمرأة تموت في نفاسها وغير ذلك فذكر أن هؤلاء كلهم شهداء وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأم إذن لعلي أختم هذا الكلام ب مقولة جميلة جدا ذكرها أحد العلماء نقلها ابن القيم في الجواب الكافي رحمه الله تعالى يقول الحافظ أبو محمد الأشبيلي واعلم أن لسوء الخاتمة أعادنا الله منها أسباباً ولها طرق وأضواب أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصر الله عز وجل وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام فيملك قلبه فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجحت فيه موعظة فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد وإن عليه الداعي وأعاد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إذن الذي لديه سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع الهام الذي لا بد أن يقابلنا في حياتنا القادمة ومما كتبه الله لنا من العمر إذا كان هناك من سؤال فيوجه بإذن الله بعد أبان العشاء الذي سيرفع الآن بإذن الله عز وجل هل هناك من أحد لديه سؤال عن هذا الموضوع فضل يأكل هل عندك شيء مكتوب فضل فضل أن كان عنده السؤال مكتوب فاليرسل به نحن نعلم أننا في الزمان الذي ربما ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي علي, على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غبار فنحن وللأسف الشديد نعيش أزمة خالقة لا يحس هذه الأزمة إلا من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد هذه القضية هي قضية دخول المال الحرام مع المال الحلال واختلاط هذا بهذا لكننا نسعى ونبذل ولعل الجهود تنجح ولعل الجهود إذا تضافرت تؤتي الثمار في مسألة التقليل من هذا البلاء وهذه المسألة أو هذه القضية طبعا هناك مسائل ربما يطلق عليها قضايا الاضطرار ومسائل الاضطرار هنا إذا اضطر الإنسان إليها اضطراراً لا مفر منه فهذه تأخذ أحكاماً خاصة وتأخذ حكماً مستقلة عن الحكم العام في سائل القضايا فإذا اضطر الإنسان إلى مسألة ولم يجد مناصاً إلا لهذه أو لهذا المجال أو لهذه القضية فلعله أن يتحرى اولا مسألة البحث عن الحلال أو سلوك طرق الحلال فإن لم يعثر على ذلك فليسأل وليستفسر لعل غيره يدله على طرق الحلال ثم بعد ذلك إن لم يجد فالمسألة ان شاء الله فيها نوع من التخفيف ولعل القضية هنا مثل ما ذكرها أو الذي ذكرها الأخ هي أن قضية الحساب الجاري في بنك من البنوك ليست مسألة ملزمة بالنسبة لكل البنوك بل عليه أن يتجه إلى بنك ذكر عنه واشتهر عنه أنه لا يتعامل بالربا وبالتالي يستطيع أن يعني ربما يبرئ ذمته في هذه الحالة أو بهذه الكيف يقول أنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى ولقد ارتكبت كثيرا من المعاصي وأطلب منكم البيان أو بيان طريق النجاح وأطلب من الحاضرين الدعاء لي ولهم بالهداية أما بيان طريق النجاح وسلوك طريق النجاح فهذا أمره ميسور وأمره سهل وبسيط ونحن في هذا الزمان وفي هذا الوقت بالذات نعيش مرحله من المراحل الحرجة التي تمر بالأمة المسلمة والتي تحتاج من كل فرد كأي كان هذا الفرد كبيرا. أو صغيرة ذكراً أو أنثى أن يبذل ويبذل في سبيل النهوض بهذه الأمة الشابة بهذه الأمة الفتية التي عاشت مدة, مدة طويلة وفترات طويلة فيما في يسمى بالغثائية أي أنها غثاء كغثاء السيل هذه الفترة لا بد أن تنزاح ولا بد أن تزول ولا بد أن تنجلي ولا تنجلي هذه القضية وهذه المسألة إلا بالعمل لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة فلا بد من البذل ولا بد من ولا بد من العمل الدؤوب المستمر ولعلك أيها الشاب التائب أيها الشاب الذي كذبت الورقة لعلك ممن يساهم في نهضة الأمة ويساهم في بروز الأمة التي سيمت الخسفة وسيمت الذل من أحط الناس ومن أرض الناس في كل مكان ولعلي أذكر لكم البشارة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا في الحديث الصحيح تكون نبوة ثم يشاء الله لها إلى أن تنقضي ثم تكون خلافة راشدة ثم يشاء الله لها إلى أن تنقضي ثم تكون ملكا عضوضا ثم يشاء الله له إلى أن ينقضي ثم تكون جبرية ثم يشاء الله لها إلى أن تنقضي ثم تكون خلافة راشدة تعم الأرض ثم سكت عليه السلام النبوة انتهت والخلافة الراشدة انتهت والملك العضوض انتهى الأمويين والعباسيين والعثمانيين ملك قوة عزة فيها بلاء فيها دخل لكن المسلمين فيها أعزة فيها فيهم قوة فيهم نشاط فيهم حيوية ثم انتهت الخلافة العثمانية وتبدد العالم الإسلامي إلى دويلات جبرية يتسلط فيها الناس فهذا الشوعي وهذا علماني وهذا بعثي وهذا ماركزي وهذا نفعي وهذا وهذا وهذا, وهذا هو حالنا وهذه المرحلة ستزول عندما نعمل ونبذل كلنا بلا, كلنا بلا استثناء فإن العمل سيثمر والثمر ستكون هداية الآخرين وكلما كبرت القاعدة توسعت القاعدة ازدادت القاعدة ترتب على ذلك عودة الأمة إلى عزها وإلى قوتها قد يقول قائل ماذا أفعل لا قدرة لي على الخطابة لا قدرة لي على الإلقاء لا قدرة لي على المشاركة ماذا أصنع ماذا أفعل أقول المجال مفتوح المجال مفتوح بطرق كثيرة متعددة خذوا مثالا على ذلك شاب صغير يدرس في السادس ابتدائي أصيب في حباله الصوتية بمرض هذا المرض جعله لا يستطيع أن يتكلم إلا بكل صعوبة وبكل كلفة يفأفئ يثأثئ في كلامه وفي نهاية المطاف ترك دراسة اتجه إلى مدرسة أهلية تعلم الآلة الطابعة توظف في أحد المصالح الحكومية براتب ضعيف لكنه يسد الحاجة بدأ يصرف على والده المقعد وأمه الكبيرة وأخوتي الصغار ويأخذ وبدأ يجلس في المجالس لكن هذه المجالس لا تعترف بالشخص السلبي لأنه يجلس يستمع أما أن يشارك بكلام لا يستطيع أن يتكلم بدأ يبحث عن الأماكن التي تتحقق فيها السلبية من جانب من الجوانب الدروس المحاضرات الندوات الخطب الأشرطة الكتب يسمع يقرأ تثقف علم عرف أنه مطالب بالدعوة مطالب بالإرشاد لكنه ماذا يفعل لا يستطيع فهداه الله سبحانه وتعالى إلى مجال بدأ يأخذ مئة ريال من راتبه بكل شهر يشتري مجموعة أشرطة مجموعة كتيبات ويذهب إلى الأسواق وكانت الأسواق التي يذهب إليها أسواق النسيم هنا أسواق حجاب والهزاع وغيرها من الأسواق يذهب ويدخل المحل إن رأى رجلا يستمع إلى غناء أو ينظر إلى التلفاز أو يدخل أعطاه شريط أو كتيب يقول الذي يروي الرواية عنه أنا لم يعني أسمعها منه يقول في يوم من الأيام سألته سؤالا يا ترى هل رأيت لعملك نتيجة؟ قال نعم يوم من الأيام دخلت على صاحب محل مصري عامل فأعطيته شريط وكان يستمع إلى أغنية فقلت إيش رأيك تأخذ هذا الشريط وتعطيني هذا الشريط الذي معه يقول أخذت ما معه وأعطيته ما معي وذهب يقول بعد أربعة أشهر دخلت في على صاحب هذا المحل وأنا لا أعرف أو لا أذكر بالأحرى أنني دخلت عليه فعندما رآني بشكل بسماي بصوتي قام مسرعا وأخذني بحضن بحضنه وقبلني قلت يا أخي أنا لا أعرفك قال ولكني أعرفك فوالله بسبب شريط واحد أعطيته لي لقد اهتدت عزبة كاملة كنا نعيش فيها وعدد أفرادها ثمانية أفراد ثمانية أشخاص انضموا إلى ركب الدين بفعل شريط واحد أو جهد بسيط بذله شخص شخص لا يرضى لو رأيته لم تلقي له باله إذن أقول كلنا يجب أن يساهم وكلنا يجب أن يعمل وكلنا يجب أن يبدل وآسف على الإطالة على هذه الإجابة والإجابة على هذا التساعد هل بعض صغائر الذنوب تؤدي إلى سوء الخاتمة طبعا مسألة صغائر الذنوب أو الصغائر التي لا ينفك منها أحد هذه كلنا نعملها كلنا نعملها ليس هناك إنسان معصوم إلا الأنبياء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطاءين التوابون ويقول المصطفى عليه السلام لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم اذا كلنا نذنب بل ولا بد أن نذنب هكذا اراد الله لنا اراده كونيه ان نذنب ونفعل ونعمل اذا هنا لا بد من ان نواجه ونجاب هذا الذنب بعمل يمحوه يقضي عليه ان الحسنات تمهن السيئات فاذا عمل الانسان الصغائر و كرر الأعمال الصالحة ورددها فإن هذه تمح هذا وهذه تلغي هذا وهذا ما استلح العلماء عليه بمكفرات الذنوب ولعلها كثيرة مكفرات الذنوب كثيرة منها التوبة منها الاستغفار منها الأعمال الصالحة منها المصائد الدنيوية التي تصيب المؤمن منها ما يعمله المؤمن في حال حياته وينظر إلى نتيجته عندما يموت منها القبر وما فيه منها القيامة منها رحمة الله كل هذه تعد من مكفرات الذنوب التي تلغي عن المؤمن كثيرا من ذنوبه التي فعلها في حال الدنيا هذا يقول كيف يلقن المحتضر الشهادتين إذا كان في حالة إغماء عند الوفاة خاصة ما يعرف بالموت الدماغي حين يفقد الإنسان وعيه ووعيه وتموت مراكز الإحساس في المخ في حين يظل قلبه ينبض وهل يمكن لمن حضر الوفاة أن يفعل ذلك بدلاً من المحتضر لا طبعا لا يفعل ذلك بدلاً من المحتضر, المحتضر فإن كان الإنسان يقدر على أن ينطق بالشهادة فبها ونعمة وإن لم يستطع لسبب ما إما لمرض يعني رهيب جدا أو لحالة من الحالات التي لا يستطيع أن أنطق بها المسلم أو المؤمن فيحاول أن يلقن ولا يعني يلزم من ذلك أن تسمع أيها المؤمن النتيجة لأنه قد ينطق الشهادة في داخله وقد ينطقها بقلبه وقد ينطقها بلسانه بدون أن يخرج صوته إنما أنت تبذل وليس ولست مطالباً بأن تنظر إلى النتيجة فتلقنه وتكرر عليه مرات ومرات ثم بعد ذلك تنتهي ولعل الله سبحانه وتعالى أن يميته على الحق من الشهداء الغريق فإذا كان شخص لا يصلي إلا يوم الجمعة أحياناً فهل هو شهيد؟ لا لابد أن نعي ولابد أن نعلم أن الغريق والذي مات في الهدم أو في الحرق أو في داء البطل أو بكذا وكذا لابد أن يكون مؤمنا لابد أن يكون مؤمنا فموته بهذه العلة الإضافية المؤلمة تعد خيرا اضافيا على ما عاش فيه من خير طوال حياته فهو مؤمن في الأصل ولو مات موتاً عادياً فإنه سيموت على الإيمان لكن عندما مات بالغرق أضيف له أجر جديد ألا وهو أنه يعامل معاملة الشهيد في الآخرة وليس في الدنيا طبعا باعتبار أنه يصل عليه ويدفن ويغسل بخلاف الشهيد المقتول في الحرب. فأما إن كان لا يصلي فهذا وللأسف الشديد يعد ليس بمؤمن بل ليس بمسلم لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام التي تخرجه من ملة الدين من ملة الملة التي ينبغي أن طبعا إذا أراد الإنسان أن يموت حسنا حسن الشهادة أن يموت عليها فهو كافر في هذه الحالة باعتبار قول المصطفى عليه السلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلافة من تركها فقد كفر. أنا أصلي منذ كنت كان عمري خمسة عشر سنة والآن سبع سنة ولكن أحس أحيانا بالخسارة حيث أنني أوسوس في الصلاة أذكر قصة لطيفة أو يقول بعض الرواه أن اليهود جاءوا إلى عبد الله بن عباس وقالوا له يا ابن عباس إنكم أيها المسلمون توسوسون في صلاتكم أما نحن اليهود فلا نوسوس في صلاتنا فقال لهم وماذا يريد بكم الشيطان حتى يجعلكم توسوسون في صلاتكم يعني بمعنى أن دينكم من ألفه إلى يائه دين باطل فلا داعي لأن يمضي الشيطان وقتا يعني مهما في إضلال ناس ظلم في الأصل فتجده يركز على أهل الحق وعلى الصالحين لذلك أقول لك عليك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تستحضر القلب وأن تكون منصتاً بقوة إلى ما يقرأ الإمام وان تتفكر بما يقرأ الإمام وفي هذه الحالة إذا ضغطت على نفسك تدريجياً سيزول الوسواس بالتدرج ولعلك تقرأ او تستعيد من الشيطان باستمرار إذا يعني شط بك الوسواس فعيدا فتستعيد منه وتكرر الاستعادة فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر ذلك نعم هذه مسألة كلمة للنساء حقيقة أتمنى أن أذكر حادثة ولو أنه ربما أقول ليس المجال مناسبا لذكرها لكن لأثرها السيء ولنأخذ العبرة منها والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه كان هناك رجل معه زوجه في سوق من الأسواق الكبيرة لا داعي لذكره من الأسواق مثل السدحان أو بنده أو غيرها من الكبار هذا وكان الرجل يسير بالعربية ومعهم رأته تأخذ من هذه المعلبات ما الله به علي كانت متزينة بأبهزينة وكانت إذا وصلت إلى رف من الأرفف تكشف عن وجهها كشفا كاملا وكانت قد زينت نفسها بالمساحيق وغيرها طبعا الآن تصورنا الوضع قبضت الهيئة على مجموعة من الشباب في حدود الخمسة أو معهم عدد هائل أو كبير من الصور عندما حقق معهم قالوا أنهم رأوا المرأة التي ذكرت لكم في السوق ورأوا وجهها ورأوا شكلها ورأوا فأخذت بعقولهم فتابعوها وعرفوا موقع المنزل وموقع عمل الزوج ومتى يخرج ومتى يدخل ثم دخلوا عليها عنوة وأخذوا معهم جهاز تصوير ثم بدأوا اعتدوا عليها وصوروا ما أشاءوا من تصوير ثم اتصلوا فيها وهددوها إما أن تعطيهم ما أرادوا باستمرار أو ستفضح بهذه الصور كانت المرأة عفيفة وصالحة لكنها أعطت لنفسها العنان عن طريق هذا التبرج وهذا السفور والظهور بهذا المظهر والتطيب والتزين عند غير محاربها فماذا فعلت يا ترى؟ أخضرت زوجها, زوجها مباشرة فقال زوجها ذهب زوجها إلى الهيئة وعرض عليهم القضية فقال أعضاء الهيئة اتركوا لهم المجال اجعلوها تواعدوا وتلين القول معهم وفعلا عندما اتصلوا فيها ألانت القول وضحكت معهم ثم حضروا إليها في نفس الوعيد الذي اتفقوا عليه دخلت مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة وقبض على هؤلاء عندما حقق معهم قالوا والله ليس لنا ذنب كنا قد دخلنا السوق لنأخذ بعض المقاضي فقط ليس لنا هدف والله كانوا يحلفون يقولون ليس لنا هدف لكن عندما رأيناها بهذه الصورة غطت على عقولنا ففعلنا ما فعلنا إذن الرجل بنفسه قد يؤدي إلى أن تقع المصيبة في بيته وهو لا يشعر لذلك أقول لكم جميعا لننتبه إلى نسائنا ولننتبه لزوجاتنا ولننتبه لبناتنا بل ولننتبه لبنات من نعرف وحتى من لا نعرف عندما نعرف أن هذه فلانة أو فلانة أو هذا الرجل من جيراننا أو غير ذلك لننبه فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذكر هذه القصة لهؤلاء وأنا قد فعلتها فعلا في أحد الأسواق والله لقد رأيتم رأى بهذه الكيفية فأخذت زوجها وعرضت عليه القصة قلت والله هذا الذي حصل وأنا أعرف من شارك فيها فعند ذلك فجأة أخذ زوجته وطلب منها أن تغطي وجهها وخرج من السوق وترك ما معه من أغراض في السوق تأثر فعلا إذن أقول لكم جميعاً على النساء أولاً وعلى الرجاء الثانية أن تتبه لنفسها ثم هناك نقطة مهمة ألا وهي أن المرأة ما خلقت لتمضي جل وقتها في هذا العمل في هذه التفاهات في هذه الأمور البسيطة التي تأخذ عليها كل الوقت ويكون ذلك على حساب أمور مهمة فيما يرتبط بتربية أولادها في الإشراف على أسرتها في العكوف في محرابها في البحث عما يسر الزوج وينال رضاه فهذه هي التي ينبغي أن توجه المرأة لها لأن المرأة نصف المجتمع فإذا فسدت المرأة فسد المجتمع ولذلك كان اليهود ومن مع اليهود ممن سار معهم يركزون على المرأة ولعلي أختم الحديث في مقولة بسيطة لأحد هؤلاء الذين عاشوا في وقت الاستعمار الـ الـ ال الذي عاشه عاشته البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر عندما لم ينجح الاستعمار النجاح الذي أرادوه لقد نجح نجاحا معينا لكن ليس النجاح الذي صبوا إليه قال إذا أردنا أن ننجح نجاحا كاملا في استعباد العالم الإسلامي فعلينا أن نفعل ما يلي جمله بسيطة لكنها رهيبة يقول علينا أن نخلع حجاب المرأة ونغطي به المصحف علينا أن نخلع حجاب المرأة ونغطي به المصحف المرأة في سفور في تبرج في اختلاط في ضلال في ضياع والمصحف لا يحكم لا يؤخذ بأحكامه يجنب جانبا عند ذلك تضيع الأمة المسلمة فتستعبد أي مستعباد ولعل كثير من الدول الإسلامية قد انطبق عليها هذا الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا يسأل عن قسوة القلب أو قسوة القلوب ومسألة علاجها ومسألة النظر فيها قضية القلب القلب الذي في الصدر ينقسم إلى قسمين اثنين قلب محسوس ملموس مهمة هذا القلب دفع الدم وتربية أو بالأحرع المحافظة على الجسد بالغذاء وتنمية الخلايا وغيرها أما القلب الغير محسوس فهو القلب الذي إذا أحسست بألم أحسست به في صدرك إذا أحسست بفرح أحسست به في صدرك إذا أحسست بخوف أحسست به في صدرك إلى غير ذلك هذا القلب هو القلب الذي يقسو وهو القلب الذي يليه أما القلوب المعتادة القلوب اللحمية فهذه أمرها أو وضعها وضع آخر هذا القلب له درجات له درجات هذه الدرجات تستطيع أنت أيها الإنسان أن تصعدها أو تنزل فيها كلما ارتقيت درجة كلما رق قلبك وكلما نزلت درجة كلما قس هذا القلب هذا القلب الذي يلين ويقصو مرتبط بالجوارح مرتبط باللسان مرتبط باليدين وبرجلين فإذا عملت عملا صالحا ارتقيت درجة وإذا عملت عملا فاسدا نزلت درجة إذا قلت قولا فاسدا ارتقيت نزلت درجة وإذا قلت قولا صالحا ارتقيت درجه. إذن القضية بيدك وأنت الذي تم تمسك بزمامها فعليك في هذه الحالة إذا أردت أن تعالج هذا القلب وإذا أردت أن تمرض هذا القلب عليك أن تبحث عن العلاج عليك أن توجد هذا العلاج العلاج يسير العلاج بسيط العلاج مجاني ليس هناك ثمن يدفع كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله هذا هو العلاج الأول الذي إذا تزمت به وارتبطت به ولازمته قراءة وتذكر وتذكرا وتدبرا وتدب ستجد أنك ترتقي شيئا فشيئا بسلم لين القلب ذكر الله سبحانه وتعالى إذا استمريت عليه ستجد فعلا أن القلب بدأ يليم ولذلك يقول الحسن البصري عندما سأله سائل قال له إن قلوبنا قاسية قال ألينوها بذكر الله الينوها بذكر الله نحن لا نذكر الله سبحانه وتعالى وللاسف الشديد الا قليلا هذا هو حالنا الرسول عليه السلام كان الصحابه يحصون له في المجلس الواحد واحد فقط سبعين مرة ويقول استغفر الله وفي روايه 100 استغفر الله نحن في المجلس في المجالس المتعدده ربما لا نقول استغفر الله ولا حتى مره واحده لماذا يا ترى الله سبحانه وتعالى لم تعتده الالسنه ولو اعتادته الأنسنة ورددته الأنسنة وأكثرت منه سنجد ذلك بائنا وظاهرا في قلوبنا سنجد الرقة عندما يرق القلب وتسمع القارئ يقرأ القرآن تدمع العين لأن رقة القلب تؤثر في العين عندما يرق القلب ستجد أن الجلد يقشعر عندما يسمع كلام الله عندما يرق القلب ستجد أن القلب يرجف عندما يسمع وعيد الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن القلب لين لأن القلب رقيق إذن هناك علاجين يسيرين فقط القرآن والذكر المستمر وهناك العكوف المستمر على الأعمال الصالحة بشتى أنواعها ففيها خير كثير وفيها أثر بين لمسألة رقة القلب ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رقة القلب وأن يرزقنا أو يباعد بيننا وبين قسوة القلوب فقسوة القلوب قد وصف بها أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود ومن المنافقين ونحن بيننا وبينهم البون الشاسع فلا بد أن يكون هذا البون بينا في قلوبنا فهم قسات القلوب ونحن نبحث عن الفرق بيننا وبينهم ألا وهو رقة القلوب والله أعلم شكر الله لشيخنا الفاضل الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس ما قدمه ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته يوم يلقاه وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والقبول وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يذكرنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله